قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا